اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون رب بنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار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 فَلَمَّا وَضَعْتْهَا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمَ وَإِن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 ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قَالَ رَبِّ أن يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءٌ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةٌ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 ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والابرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم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 وَأُجِيتُكُم بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَمَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَشَهِدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 متوفيك ورافعك إلي ومتاهيرك من الذين كفروا ومتاهيرك من الذين كفروا وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.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 فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُل تَعَالَوْا فَقُل تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا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 يا اهله الكتاب لما تحاجون في ابراهيم لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعد افلا تعقلون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 اَئِفَتُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَنَّارَ وَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم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 أسلم من في وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.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 الرسول حق كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين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 سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الثلاثاء وهو اليوم الأول من شهر شعبان سنة 1391 وثلاثمائة هجرية وهو اليوم الحادي والعشرون من شهر أيلول سنة 1971